بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.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 ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد. وقال موسى إن تكفر أنتم وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وقالوا إن كفّرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللّهِ شَكٌ فاطر السّمَوَاتِ والأرْضِ يَدْعُوُكُمْ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 129-ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّ كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صدرنا مالنا من محيص سواء علينا أجزعنا.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 قل إعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق من ما رزقناهم ويوفق من ما رزقناهم سروا على نية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيئ فيه ولا خلل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنار وأتاكم من كل ما سألتمه. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ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 ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غنى للناس وليوثرو به وليعلمو أنما هو إله واحد وليعلمو أنما هو إله واحد وليتذكر أهل الألبان